بوك تو تشعيم ذشيش ستة وتسعون ستة وتسعون ميلوت حيبوغ شلوش حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة أني كام ش شونغ ملت من النوم بمجرد أن يدق المنبه ان من النوم مجرد أن يدق المنبه أن مغجش أييف كش التغيق للمود صير متعب بمجرد أن يكون عليه أدرس صير متعببا. مجرد أن يكون عية أن أدرس أن نفسسك العظوض كشعجية لجيل ش الشم ستووقف عن العمل بمجرد أن أصيرة في السين سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في السين معدد ك الشر. أن ستصل متى أن ستصل كشيلي غجوي بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت مجرد أن يصبح عن لحظة من وقت هو شر كشيله كتزما سيصل هو؟ بمجرد أن يصبح عند وقت سيصل هو بمجرد أن يصبح عند وقت كمازمن ت إلى متى سوف شتغلل إلى متى سووف شتغل أن افضض كلمن شخل سوف, سوف عمل طالما قدرت على ذلك؟ سوف عمل طالما قدرت على ذلك أن آظض كلمن شيء بغي سوفعمل طالمة أنني بصحة جية سوفعمل طالما أنني بصحة جيدة هو شخاف م الت بمكظض إن يتمدد في السرير. يعمل إن دد في السير بدلا من أن يعمل أي ت الج لا تطب تقر الج بدلا من, أن من أن تطب. הוא יושב בפאב במקום ללכת הביתה. (אינו דברים בשפה הערבית, להלן תרגשו את הדברים האלה.) עד כמה שאני יודע, הוא גר כאן. (אינו דברים בשפה הערבית, להלן תרגשו את הדברים האלה.) حس علم فإ ييسكن هنا ش اشتخله فإ زوج مريض علم فإ زوج مريض عكم مفتل فإ عطل عن العمل. فإه اطل عن العمل مخر أرت مج بزمنقدوم وإلا المعداح عليه نو وإلا ح المعد لاطوس. اخررتحيتي مجعة بزمن فات الباس وإلا حس المعد لقد فاتني الباس وإلا كنت حس الموعد لو مساات درخ اخرتحيتي مجعة بزمن لمجد الطيق وإلا كنت حسب المعد لم أجد الطريق وإلا كنت حس الموعد.